دولة باقية للأيدا رامية جندها يهتفون إنها باقية دولة باقية للأيدا رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دبادة كأيو إذا استعمل كسوة دبادا برنامجك تطباتك إذا عد إسلامي قال جرتين وعديسان دون تنماني والبوس نيناء برمج كمان و هات كودو يسون دوتان حبنا هساسيا سيضحي بين توركا يوما حاله وحاد هات كوكو لجسون دوتان غوس كوس كالكلمات كارونامد جي هات كا اي وحبين لونو حبين توركا دولت اسلاميا طلبات كتاكي و هينوس جادي و أو قال هذا أي فليين مجهين تسبوعي نجت كا يأكلوا ده في كونت ويرر تاو ده لشيء قصارات حوجانو السووجة لدمشي داعع أوكلوا ده في إنك بدل بقولي لبعض حبناط سير الكلام مجهين تي أكبر بريه ده شئ إيطام جديد كده قال تي ولاية عراق اي كده عين صدنا إله <سؤال> ويرر وحنا كده wilayada الشام <سؤال> ayaa iyada na fuliiseeyay 8 weerar waxaanu waxyeelo آسي وقدام بنتي إن ولاية صومالي <سؤال> أيها فليسي اللي بهالقل وحنكوها لكسميل لبق أسكري الله ينحكم عت سن حتى إن نسدول تاجنا دعذينك يقومهم سناء دعى أسبوع إن صار دافع وحن فليها هالقل كاس بركة سنه اللي هي كمية ذا لباحيل الإسلام كأول جماعة المهاجر الله كأقبل شهاديسه حرن تان أو هيل حرن أدلاء إليو أيها وحن أصب رجشي مجهين تأني الجيران جدا حرن تا وحن أولالك وكوفليه عملية كل وحنا الله فلدي ساد مشي لا وحكون قضي إنك بدنشان إلا واتنحبناط كوا أو كتر سنة الله يعينكم عد سنة إسمها صسين حوجانو كده عدي ولا إذا بارج آسيا وحاسيو كرد يساح اللي ينضم به إسمها الرمادي إذا دحر مري إذا ماذا خلافة كوسكان ولا إذا بارج آسيا جار أهان ودن كفلبين يعيش إذا ماذا صليبين تفلبين إذا ماذا مجهادين تيكوا صليبين تفلبين كون فرطة وطنك في ليبين وحن ندعو أي حي وكنون قضي زيادة كم دقى عيد ماضي سلبيين تفلبين ايه ايه جولو. الله بيس بعقار أيه هيت ماركة عيد ماضى مجاهدين تأيكون وصليبين تفلبين وده حمراء إسكاريمات سعداء لوما الموط إسلة دكان قدو جزيرة دجولو وحن نمشي ندعو وكنون قضي ليحي توان كم دقى الله أياكما تصنع وقال قصة بحويلات اليمن أوديردلو ساري قال له أن القاعدة. إذ دار كان الله وهم قاعد دري إلى ربكم هيا لا دعون كرام مدلّيك إلى وضيعه إذ دار كوهات دكومينت اللي جد ياري انحراف كتنظيم كالقاعدة هيا الوصوبن ديجي عالدايمون وجنيا هنا القاعدة أي كل يحتج ده به التوزن أي توحيد كاي جهات كه وحنا أمم قال <سؤال> قداها كروا يصير أي القاعدة <سؤال> قبده شمنج كيدا كديبك عالنادي <سؤال> الله وهم قاعد دري سحان و اصدار كسو موجهسيل القاعده فرعه تونس و مغرب العرب اي يله شيين مبتدئان سيدا يعتقدين انهم ان ليسوا هين دوله اي كالغلان و كو دريسكلا سيو كل ورا لو كسو بخت تنظيم القاعده اليمن اي ايغنا اي اليمن او غرب دغالمين قياده ريده اليمن و اي كان كسو بخت اليمن اي وحن نكاي سو دونا برنامج جارة. ان شاء الله وو الضمبيين خلاف كرتاج سوكر لحق عليه سوفوف تمرشيات قال القاعدة اليمن سر أي باهين سراكيل ليحمن عن او السنة القاعدة اليمن وصوص على البيان هي كلمة مقالة هي كعده سده هجانك سر القاعدة اليمن وفضل سنة يان ليج حمنه يو سنين يهين جواسيس تنظيمك أيالدى على دعى سنة ذي الضمبي قابك هالست أه أي جواسيس توشقي يسليبينته ووتحملين بيان كأي سواس عرين حمنح كتر سنة القاعدة أيكش عيان إن تنظيمك وقشك دمان هو جان كيسة يعيد مديسا ونكتو جنسي هاي إنه سردونك عالمي جاه وحنا تنظيمك وكورج الدولة ها تواقيض عتركم داه مهاجرين تكجرب تجعلم تصفوف تودا سير الوعدي بيان كأي سواس عرين حمنح كتر سنة القاعدة اليمن رجس وصار بيان كأي كتوه ما إنه جان كالقاعدة كال اليمن ويسكت دي كنا عرينه هرم هذا محكمة ملاح بنان والله بدر إني عايز يسميهين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 في الطغاة كيف أبطل مقام السنا يا يا الدمار يا غلا على العذاب يا دروب الشنار يا بيوت السراب والفنوادق والفضاء والخراف أدبو مثلاً ييجي كاسنا وحقوها ولا الكيان اللي بلاوي أو إن لا السعودية يحبين تورك الدولة الإسلامية إيه تطابات كيتتجي ولي دقي سان سان برامجك التطابات كي يدعى إسلامي اللي جرتين والبو سنينه. ماركنا دقي استيال كسر مقال عنوان هي كجرت الله دجال كمرت دينته وحين وصل جدنا ولا الكيان كان الصحب يرجون جنان كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين المولى لهم لثار وشعار وفؤاد وعلم يوم كان الصحب يرجون جنان كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين المولى لهم أمضى مسلمين تاوحى السامر اللغة يقرني إلى سوداء فإيخلي يعذر عصوائد حلسيين قم استياج السليبين تريرو قواسوك الدحفافي وضمض إسلام ققال لماذي إلحاد كيبابي يددي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 مدخلات دعالة عصيدة وكل واحد الحلفاء اللي نقضين دعالة الميديا دي رئيس الدولة السلبية دمريكينكا سلالات دعالة ما إسلامك هي هي اللي دعالة نروح اللي وير الحسداء شعائرتي ويناء على تعبد الكين وراح يفج ينفمه على ليستينا بنجيب الربذا شتتنا وسمني حرمه هذه نذى. مركومايشة تبحي كونك يكشري جا الله. وحافافى فساد كفاضري إلا لوش كأي سدوا كل من دوريها. الرن كان وحى وسروي. يعني بتان دم بيدله حريرة فرلك حتى يبدأ أنت دقيقة حق بردعه. دمن الرماهن إياك واكلابه صرت قال مع هاي إنت أو غيد المرتدين تهيجي دين. هدي أي سنين أود علا أو, أو سقوج تام للترجى بلا إسكا أي سدوا كه. هاي لا ما يستاي كتو أيقلا أنتوا شيك يكون ان إن كوره الباقى إن دبكتهاي إنه يبدش الواقع إنه كنا اللي هاي أي واحد يكون قناني يصير ترد دماغه ولا ناس الله كان وعيدك كالدوان اللي وعيدك لكن بسيط العراق وأحبه أن أيهاكو فشلوا يأرينكاس وما دنا خيالنا كان بين شيء شيء شيء كذيش لكن مجهدين ت الدولة ده إسلامي جاه أيها أيها الوهلكات دول أي واحد يقوله في القلب كقانون دولة ذهنت مصر، شام، تونس، ليبيا، جزائر، خراسان، يمن، جزيرة العرب، جلبيت كافريكا، الصومالية، أي ملك هلا؟ حدب من الحويا يحكم كشرعه إن الدجالنكا يبرس الشر إذا ما داس مرتدين تائه يرر هو البؤة كمن نقضى. ملك هريه حلق من مارمانه إن قفل بؤة مسلماء أقعده عند ولد ولبؤة شرعه الله واحد عين وحكمه وانتاء تهيد ولد جالقه. الله سبحانه كتاب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله لي ولا يشرك في حكمه أحدا فلا الله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الله كل ثم لا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى قضيت فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا رَبِّيَا بغيت نحده عائبه عن كذا ما يسترنا حط كذا كثير وحقوقي كي الكتاب كيسيا البداية والنهاية أفكي كتجاسر أي السؤال إلى وصل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن كتجاسر عينك لا بد التوراة إنجيل وأو قالوا بيان الكورمر الروحي أحق كتجاسر كنهر كتابك الله سبحانه وتعالى ياسقوا نوا دستور وحكم حكومة جريه قاميه تطارك الأورانج رجان كيزخان يسقوا هذا الكيسسي وتأيو ابن كثير يريه افكي سيدع سمايا قال ديسي وحاسكوا عفق المسلمين تواعيدل أرين كالبعض ايموذن إلا أغادوا أي أيعاه إن إني سيدو كالعيد مدى الدولة ذهن إيهين كوا مرتدينة محايا لي عيد مدني واقوى تيرك يتيرار كأيكو تغييهم دولة ذهن ونهو قاسا فلينا أوامير تمضح ذا مرتدين تعاه سيعدر تد وخيرموت كيهين سيأب كين تد إذا بدرحكم كملحلاس دوقيبه مسلمين تهد جاسوسه وربحان ذا مكجد بيد ركدي من الصراخ الحرام كل ذا ده ده ده وأيجك قوة أوك حياج هذه تد كها الله نقيب لحالك قاتها وأيجك قوة ديار ذي هذو صواريخ ذكو جرعب مسلمين تا استاذك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 كوو الله رمي وحي كود دقال لما ينجدك الله كوو القالوبين وحي كود دقال لما ينجدك طاغوتك لد دقال لما كوو الرأسان شيطانك محايا لي لغرت شيدانك وامد ليدة آيات داني وحي سعد الشيكيسة إن روحي قد دقال لما أمن نفتي سأوه رأيسكو الدفاعي النجام قفريا ونقنا ينروح كود دقال لما يجدك طاغوتك وانا كافر مرتد أهسده الله سبحانه وتعالى آيات دان كت المامي <سألح> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم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 هو إيمان كاللغاه ليه جعل يسوكيه كالدجانينا يهود إيا نصارو روحي إذنك إذن كامضا أي ولكا دكتاء أيها أيها أيها أيها كامضيهي إمام ابن حزم وحق الليه هيساقو كاه الله معنى هالوي ومن يتواله منكم فإنه منهم وصدا أي آياد الشيطيه حونا كامضيهي قروحه آس جعله وعن أرين حقه ونوى مسلمين تكامضا أي سنسكو فلافين صدا وقال لوحو كتاب كيس المحلا كل هي هدي ودي روح الله دجال <سؤال> لما روح وجال الله إن فرعون وهما وجنودهما كانوا خاطئين. الله كل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أعيضاً أياه رحو الله سبحانه وتعالى سك حقوق <تصفيق> قرقي فرعون إيه ريدن كيسي تعصو صوبتا إنسي سكو ميدان له هلاكو سين عدرته وإذا مضى نواق قالوا مرتدينه هبأ هذنك هو كذا سواد قال لماذو ذا ما ليس ليست رسول رسولك صلى الله عليه وسلم وعليه ما هي مرتدين تها أجهو أنكال الشغل <سؤال> دي جودنا ويا بنستين هم تيدنا غني مستين أبو بكر رضي الله عنه وحشر دي كجلي كوي توبة كاني إنك مرقاتك عن إن كوي كدين تي مسير كده والنار تجهننا من قنويه أرين كعاست عمرك ما دانت كجلي إياه مرتدين إياهين قفقيه الدب الجلوح يا ان كان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 هذا وقفك أفرصة. عايز أفهم أن صار شيء جنائي بحق أجاناياه. إنه يجب تهيل الدجال أنك رجع مثلاً. وعاي وحى كده جالما ينجذب كتعودك. وأنا أولي ذا شيطانك. والله إنه أمرك إن الله يرزقنا. مرك اللجي ماذا أمر كاس؟ والله بس جيه. عقل آدمك يا وحى وسوا يا إن روحي إلى روح جد باهي إذا إذا هذا سماء. كان وواجب أي مسلمين تؤسكوا الله سبحانه وتعالى ورحول ليه هي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قد قال لما جدك الله والله يكو إذن لد قال لما يهرحد قدبنا اللهم اجعلكوا حد قدبا شيخ الإسلام المتيم يرحول ليه هي. فجالك <سؤال> ازدفاع الدهوامدك او اذج الوعى بنا يعدوا هرا رقوة دينتا اي الدنيا دا انتبا وحكا واجب سنة مجلو ايمان كالدبذي واح شرد اهنا اللو محيرا بل سواحا اللو قد فياه حد بس دي اللي اعوذو سيدا در تايد حقيجين تواجبك اسكوا بك وبناء كلية مجاهدينتا بل سواامد قدهان قفو البقو مسلم اهلا قدواني حديقو كقابيانا وكسفين يعدن بيادوين راجب كاسي اياه احد يكسسدو عيدا ماذا اسميلو البقو اللاجهلو انت ايا الله وقته وقتكين ايان كنبالي نقان ايان قال لي ماذا شيك يا اي كل حد هل واحد هالكان كأوكانينه إن حكم ولبقه إيش راعضو أمرته ومسلا حد وين إحنا بارسين هي ومدنا إيه كه ليش مستقبل كده ويا كفو بقى أبدا لأنك مرتدين تمساله لوا وين إيه فايدين ككجرا روحه مسلمين المسلمين تلو إلى يودين المسلمين تلو إلى يودين كده هنشك كجيران إن جالده يعيد ماذا ده أو كات كده مسلمين تا سبب يسووا يسو يعني كو خسبان إن لهوس قالوا ما هذا ذا محاكيم تودنا الله وحون تراه تانا وافتنات نوين لدرجة أنكوا ذا يعرف تر كودنا وحى نقانيسان مع نوين سيدوكلا لدرجة أنك مرتدين تنا وحى كيانيساه المسلمين توا الله دول كمكانية واي وإذا ما ذني ويخير تاعينين سأعلمكى أودي يشرفكى المسلمين توا إلى هاين سيدوكلا وحى حن تابو يهين ما راح يوين تجاء لهؤلاء ويجوهم ريان سلبيين تما اقول ده مبين تي مرتدي انت اقول الله ده جعله ما هو واجب دين تا كسوان كعصير اللي قول حقيقي يجينا يوم صاليخ قاعده ووين كان احديده كان دي استا روح الدين كتفه ميسم كننا فرجتي الله أن كانت, لا تضل وهن كانت من خير الامم همها دين الله هم من اسم ويعلو للقمم كانت لا تضل وهن أمة كانت من خير الله من اسم يوم كان الصحب يرجون الجنان كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين المولى لهم نثار ماسي هاي ما سيهاي كاسلوحو أولالكين سالحي أو إنا رسو عدسيني مقال كاسي انتاسيانو كسو قبقبينينا جب ناقي استيال وإناو التطبعات كدام بيو برنامج حي سبرى. وحان إذن كتاقينا قوز قوز كلماتك الجهاد الجهادك لغيسي وعن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحطم الأغلالة واكسر قيودك شامخا ميالا قم فالحياه بدون عزك لم تزل بين الركام أما رسالتنا الى الاسرى والاسيرات فنقول لهم اعلموا ثبتكم الله تعالى اننا ما نسيناكم يوما او غفلنا عنكم واعلموا رغم ما تمرون به من محنه وبلاء إن الله الكريم يهون لمن يشاء من عباده لذا جددوا النيه واصلحوا الطوية والتجئوا إليه سبحانه واعلموا بأن إخوانكم يسعون لفكاك أسركم ولن يدخروا وسعا في ذلك بإذن الله تعالى فاصبروا واحتسبوا وإياكم أن تقنطوا من رحمة الله تعالى فإن أمر المؤمن كله خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فاحتسبوا الأجر واصبروا على البلاء فما من محنة إلا وبعدها الفرج والرخاء بإذن الله تعالى واملأوا أوقاتكم بذكر المولى الكريم وأكثروا من الاستغفار في الليل والنهار وأما رسالتنا إلى عامة المسلمين في كل مكان فنقول لكم لا تتخاذلوا عن نصرة دينكم وإخوانكم واسعوا للهجرة إلى ولايات الدولة الإسلامية والتحقوا بمعسكراتها وكونوا من أهل الثغور لا من الخوال في أهل الخدور التحقوا بالولايات القريبة عليكم وتيقنوا بأن العاقبة للمتقين بإذن الله تعالى فكونوا أعزة بجهاد عدوكم قال الله تبارك وتعالى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 فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هذا ونسأل الله العلي الكبير الهداية والتوفيق لكم وفي الختام نوصي جند الخلافة آساد الإسلام بالتبرؤ من حولكم وقوتكم وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وإياكم أن يصيبكم العجب والغرور في أي عمل تقدمون عليه مهما بذلتم من الأسباب فما نصر والغلبة إلا بأمر الله العزيز الوهاب واكثروا من النوافل والطاعات والقربات والزموا الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وتدبر آياته ومعانيه ونوصيكم بترك القيل والقال والنزاع والاختلاف قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين واجتنبوا اللغو واعرضوا عنه قال الله تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا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 بكفك كفك اليمنى سلاحك فانبري سح الوغى تستمطر الإذلال اسق العدو مرارة لا تنضوي نيرانها تستلهم الإذلال أرغم أنوفاً قد علت في ذلة واصفع رؤوساً حاربت صوالاً أرغم أنوفاً قد علت في ذلة وصفع رؤوساً